بوك عشرون عشرون كونفرساتياتا محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد كونفرتيغوين خذ راحتك خذ راحتك سنتو بن هايمة البيت بيتك البيت بيتك كيون ذي شاتو سترينكي؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ شو ذي شاتاس موسيقون؟ أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ انا أحب أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية انا أحب الموسيقى الكلاسيكية هذه سيدياتي هنا سيدياتي شو داس أتعزف على آلة موسيقية أتعزف على آلة موسيقية؟ ينمي يا هذه قيثارتي هنا جيتاري شو بي شاتس كانتي؟ أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ شو بي هابس جفيلين؟ أعندك أطفال؟ عندك أطفال؟ شو في عندك كلب؟ أ عندك كلب؟ شو عندك قطة؟ عندك هنا, هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. كي أنشات أسلاجي. ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ شو بيشات أصيري الكونسرتيا؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ شوفي شاطس إيري ال théâtre. أتحب أن تذهب إلى المسرح. أتحب أن تذهب إلى المسرح. شوفي شاطس إيري الأوبرا. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا. بندول إيري ال وو وو وو. punto bo o o co du punto do e corlatextoi, cai la libro.